<S. متحدث> سبحان من صور مثل طاحبشار سبحان من صور مثل طاحبشار سبحان من صور مثل <متحدث> يا طاه من نور انخلا ما تكون من علق طاه من نور انخلق ما من علق من نور الخلق ما تكون من علق سبحانه سبحانه سبحه يا سبحانه من صور مثل طه بشار سبحانه من الله سبحانه من الله طه من نور الخلق ما تكون من علق طه من نور خلق سبحانه سبحانه الله سبحانه من صور سبحانه من صور مثل طه بشا من نور الخلق ما تكون من علقا همن سبحانه سبحانه يلا الله قبل الخلائق والخلق غير الله ما احد شاء القدير بحكمته يعرفه يعبد رادم شخص اعظم شخص قدس يتجسد والهصطفى عز واجل طه النبي احمد طه النبي نور من ذات القدس كونت اعظم نفس نور من ذات القدس كونت اعظم نفس سبحانه سبحانه سبحانه الله نور الله من بين الحجب طه ظهر سبحانه من صور مثل طه بشر سبحانه سبحانه من صور مثل طه بشر الله شد جمال المصطفى ومن راعته وحسنه البار صدل صورته وضل يرسم الجنه ونور بنور انعد ما يبعد عنا حتى اسمه في اسم فتن ظل باسمه يتغنى ظل باسمه نور من نور ختل غطى بنور الخجل نور من نور ختل غطى بنور الخجل سبحانه سبحانه يلا الله كل شبكله وطفح مثل انها سبحانه من صور مثل طه بشار سبحانه من الى الشاعر الى صفاء الدفاع الرميتي سيد الرسل من الولد وثاله برهانه كسرى الفرس نارا طفت وانفطر ايوانه قردس سما ون الفرح من ساوا غرقانا وشرت قيد ونحبس ونحبس شيطانا ونحبس مين وجي سيد البشر انشطر نور القمر من وجه سيد البشر انشطر وجه القمر سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه من صور مثل طاحبشال هلا هلا سبحانه من صور مثل طاحبشال